inna allaha istafa ayla wa luha wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin liriyatan madha'ha min fa'in wallahu sami'un إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها اعلم والله اعلم بما وضعت وليس الذكر انثى وان يسعيتها مريم وان ان عيدها وانني اعيدها, وإني أعيدها بك من الشيطان فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنْبَتَ مَرْبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا لَمَّا جُعِلَ عَلَيَّ زَكَرِيَّا الْإِحْرَامَ وَجَدَّوِي لارزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله ان الله لا من يشاء وبغير حساب هنا لهذا عذر يا قال رب همني من ال ان جسمي دعاء فلا دمه منائله وهو قائل خلني يصلي في المحرام ان الله يبشرك بيحيى يرى الابي يحيى وخذقا بالكلمه بكلمته الله وسيدا ورحمصور ونبيا من الصانع قال ربي ان يكون لي غلا وقد بلغني كبر من عاقب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 سبح بح